بِاللَّيْلِ مَا نَرَى وَانْظُرْ بَأْسَ رَبِّكَ أَن لَّا إِنَّ مَا يَبْدُونَ ظَنَّ لَعِنْدَ دَكَّهُمْ كِبَارٌ أَحَادُّ مَا وَرَبَّنَا تَمَّمْ لَنَا الْهُدَى وَاغْفِرْ لَنَا with انْ لَوْ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ Ola نرزقهم وإيكم إن لقد لهم كذب Thank <laughs> you. wo with Allah. <laughs>